كبرت كلمتا تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخِع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف إننا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبيلهم أيهم أحسن عملا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 قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى الياظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق من وَلْيَتَلَطَّفْ وَلا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ مَن إن يَظْهَرُ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوقُمْ فِي مِلَّتِهِمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ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 من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا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 سَدَنَا لِالظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَأَيُّ يَسْتَغِيثُ يُغاثُ بِمَا إِنْ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوَجُوهُ بِأَسْهَلِ الشَّرَابِ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقَةً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 يحلون فيها من أساغر من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا